الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فما أجمل بالإنسان أن يطور نفسه وأن ينتقل من مرحلة إلى مرحلة أعلى نعلم جميعا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لبلال يوما عن الصلاة أرحنا بها يا بلال ونعلم كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه وجعلت قرة عيني في الصلاة ونعلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حتى تتفطر قدمه وأخبرته أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يوما عن هذا الأمر وهو كان يصلي حتى تتفطر قدم فقالت أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال ألا أحب أن أكون عبدا شكورا ونريد أن نقف هنا مع قول عائشة رضي الله عنها حتى تتفطر قدمه وهذا يظهر لنا أمر معينا ألا وهو أنه لا يشعر بذلك يعني لا يشعر حين تتفطر القدمان وهو يصلي صلوات ربه لماذا لأن باله منشغل بشيء اخر كلنا نقرأ قول الله تبارك وتعالى عن نسوة يوسف عصد السلام قال سبحانه فلما رأينه اكبرنه وقطعن ايديهن وقل وقلنا حاشا لله ما هذا بشرة منذ أن نقف عند قوله تبارك وتعالى أكبرنه وقطعنا أيديهن أيديهن قطعنه. هل كان تقطيع الأيدي هل تظنون أن تقطيع الأيدي جاء بعد أن رأينا يوسف قلنا له لحظة دعنا نقطع أيدينا لا لم تكن قضية هكذا وإنما تقطيع الأيدي جاء بدون شعور كنا يقطعنا اللحمة أو الفاكهة أو ما قدم لهن في ذلك اليوم اعتدت لهن متكا وطعاما وأحضرت السكاكين فكنا منشغلات بتقطيع الطعام فلما دخل عليهن يوسف عصة ذهلنه بما رأينا وغابت أذهانهن عن السكاكين في أيديهن ونظرنا إلى يوسف منبهرات وكانت الأيدي ما زالت تعمل في الطعام فتجاوزت الأيدي الطعام وصارت تقطع الأيدي فقطعن أيديهن بدون شعور لا بإرادة ولا باختيار لماذا لأنه في ذلك الوقت سلبت منهن الإرادة وسلب منهن الاختيار بنظرهن إلى يوسف صلى الله عليه وسلم شغلت الأذهان شغلت القلوب بيوسف صلى الله عليه وسلم فصارت الأيدي تعمل والشعور لا يعمل وهذا الذي وقع وهذا الذي كان يقع للنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يصلي تتفطر قدمه ولا يشعر لماذا؟ لأنه منشغل بشيء آخر أعظم منشغل بمناجاة الله تبارك وتعالى. الإنسان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنما يناجي ربه فلينظر أحدكم من يناجي فنريد أن ننتقل حقيقة بصلاتنا أن نتجاوز مرحلة الكم إلى مرحلة الكيف أن نتجاوز مرحلة الأداء إلى مرحلة الإقامة أن نتجاوز مرحلة الواجب إلى مرحلة المتعة أن نشعر بمتعة الصلاة أن نسعى إليها متمتعين أن إذا سمعنا الأذان فرحنا وانبسطت أساريرنا وانطلقنا إلى صلاتنا فرحين مستبشرين لأننا سنناجي الله سننتقل من هذه الدنيا بكل ما فيها من سوء ودخن وضيقة خلق وغير ذلك إلى أن ناجي الله تبارك وتعالى نريد أن نكون في تلك المرحلة أرحنا بها نريد أن نكون في تلك المرحلة وجعلت قرة عيني في الصلاة وهذا لن يكون أبداً إلا إذا عشنا مع الصلاة إذا تدبرنا الصلاة بأركانها بأذكارها بقرآنها يعني فعلا إذا حاول الإنسان يصل هذه المرحلة فإنه سيجد متعة ما بعدها متعة أسأل الله تبارك وتعالى وإياكنا حب ويرضى ولد أن أقف بخطبة ثانية فشيخنا حفظ الله تبارك وتعالى شيخ حامد يعني ما قصر حقيقة يعني نبهنا إلى أمر مهم على وهو السعي إلى هذه الجنة العظيمة حقيقة يعني أثر في كثيرا كلامه في أن الإنسان فعلا يعني ما هذه الدنيا ماذا ت... يعني ما... ماذا تكون بمتعها وفرحها وغير ذلك ما ما هي بالنسبة الجنة ولا شيء ولا شيء يعني يكفي أنه نبه على قضية وهي أن الإنسان لا ينام هناك دائما في سرور وحبور 24 وعشرين ساعة في هذه الجنة ما فيها ساعات على فكرة يعني خلاص لا ليل ولا نهار خلاص يوم خلاص يوم آخر يقال له يوم آخر ما في ليل خلاص ما في 24 ساعة في ساعة أبدية في هذه الجنة سلام الله تعالى وإياكم من أهلها ونبدأ إن شاء الله تعالى بالنظر في هذه